غير المقضوب عليهم ولا الضالين آمين, آمين, آمين مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبه كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبدة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله آسع عريم الذين أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى أجرهم لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول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 كالذي ينفق ماله رئا الناس ولا يؤمن بالله واليوم الاخر فمثله, فمثله كمثل صفوان عليه تراب فاصابه وابل فتركه صلدا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 كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكنها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير